بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غبى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القباذ مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثمَّ دَنا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَقَ شَيْئٍ أَوْ أَدنى فَأُوحى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوحى مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأى أَفَتُمَا عَلَى مَا يَرى فَنَقَدَرَ أَنَّهُ نَزْلَةً أُفرَى عِيدَ السِّدرَةِ الْمُنتَها عِيَدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَوْشَى السِّدْرَةَ مَا يَوْشَى بَزَعَ الْبَصَرَ وَمَا طَعَّ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأِيْتُمُ اللَّهَ تَبَلُّغَ زَوْمَ الْعُجْزَى الْأُخْرَى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 إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأسرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَغْلَمَ الْأَطْغَا فَلَمُتْفِكَتَ أَهْوَى فَرَّشَّاهَا مَا أَرَّشَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أُذِفَتِ الْآنَزِفَةُ